بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى والاه قوان الفصل الخامس قال المراد رحمه الله تعالى في الجنة الفصل الخامس الفصل لغة صلاحا من يعرف لي الفصلاه وصلاحان عندك يا شيخ سليمان الفصلاه حاجز بين الشيء والصلاحا هشام يستمع على هشام يستمع على المسائل لوطن الصلاحا من يعرف المسائل لوطن الصلاحا عندك المساجم مسألة والمسألة في اللغة مفعالة من السؤال وهو الطلب صلاحا اسم لما يبرخ عليه من العلم أحسنتم, أحسنتم. الفصل الخامس وهو الفصل الأخير من فصول المقدمة من فصول مقدمة ماذا هل مقدمة العلم أو مقدمة الكتاب مقدمة علم حروف المعاني ليس من مقدمه الكتاب مقدمة الكتاب هي صح واحدة لكن هذه الخمس المقدمات مقدمات علم فإن ذكرنا أن المقدمة تطلق على ماذا تطلق على أول مختصر يدرس الفن، وتطلق على اسم لطائفة من كلام المؤلف تقدم على مقصوده لارتباط له بها وانتفاع بها فيه وتطلق المقدمة على ما يحصل به تصور الفن إجمالا على ما يحصل به تصور الفن اجمالا وتصور الفن الإجمالي بماذا يقع في معرفة المبادئ العشرة لكل علم كما نظم ذلك أبو العرفان الصبار رحمه الله تعالى بقوله أنها بادي كل فن عشراء الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وشرف والواضع اسم السنداد حكم الشارع مسائل والمسائل البعض والبعض اكتفى ومنظر الجميع هذه الشرف هذا الفصل الخامس في عدة الحروف في عدة الحروف ذكر بعض النحويين أن جملة حروف المعاني ثلاثة وسبعون حرفا ثلاثة وسبعون حرفا وزاد غيره على ذلك حروف ما مختلفا في حرفيته أكثرها وذكر بعضهم نيفا النسيين حرفا وقفت على كلمات أخرى مختلف في حرفيتها ترتقي بها عدة الحروف على المية وهي كم الذي ذكرها مئة وخمسة الذي ذكرها المرادي مرادي مئة وخمسة أخرف وأنا وهي من حصرة في خمسة أقسام أحادي وثنائي وثلاثي واربائي وخمسي فلذلك جعلت لها خمسة أبواب لماذا قال خمسة أبواب يعني قسم الحروف باعتبار النظر الى ماذا إلى مادتها إلى مادتها ما معنى مادتها ما هي المادة مادة الحرف عدد حروف مبانيها عدد حروف مبانيها نظر إليها باعتبار مادتها ما معنى باعتبار مادتها ما هي المادة عدد حروف المباني عدد حروف المباني و ذكر بارك الله يكم ماذا مئة وخفص أحرف هذا الذي ذكره يعني صاحب صاحب القناة الداني طيب وذكر وذكر صاحب ذكر البيتوشي العالم الفاضل الشيخ عبد الله عبد الله ابن محمد البيتوشي الكردي ذكر من حروف المعاني يعني اتفق اتفق مع المرادي في الأحادي فالمرادي قال الأحادي أربعة عشر يجمعها قول كمانا بكشف بكشف سالتمونيها والبيتيفي أيضا ذكر أنها أربعة عشر وذكر في أولها قال الباب الأول في الأحادي هو أربعة عشر. عرفنا أن يجمعها قل كسألتوموني سألتوموني بكشفها. هذا من هذا ذكرها البيتوشي وذكر على أربعة عشر حرف نفس الماهية بدون تغيير. طيب الأحادي. بين البيتوشي المرادي المراضي ذكر الـ 11 والبيتيشي والبيتوشي ذكرها 14 واتفقوا فيها تماما الثنائي الثنائي ذكر البيتوشي من حروف الثنائي واحدا ثلاثين واحدا ثلاثين وذكر المرادي كم ذكر المرادي في الثنائي ثلاثم ثلاثين طيب ما الفرق بينهما أن المرادي البيتوشي لم يزد على المرادي بشيء وإنما نقصا نقص ضمائر الفصل الثنائيه نقص يعني كلمه هم و هي اذا كانت حرف ماذا اذا كانت ضمير فصل والعجيب العجيب انه ذكر كلمه هو واهمل ماذا واهمل جميع ضمائر الفصل في كتابه لم يتعرض لها أثبتا كلمة هو وبقي الضمار الفصل لم يذكرها وهذا يلزمه يلزمه فيما نفى يعني ما أثبت لاجله يلزمه فيما نفى علم التراد ما عنده القائد فنقص كلمة هي وكلمة هم فنقص ضميري الفصل الثنائية هي و... وهم وأثبت ضمير الفصل هو ضمير الفصل هو أثبت ونفى هي وهم طيب هذا الثنائي طيب الثلاثي كم أثبت المراد في الثلاثي ستة وثلاثين حرفا طيب والبيتوشي البيتوشي انقصا سته انقصا سته وزاد اثنين وزاد اثنين طيب الذي انقصها هي ضمائر الفصل الذي انقصها هي ضمائر الفصل الثلاثية الذي انقصها الستة ضمائر الفصل الثلاثية وهي هذه الستة أنا وأنت وانت, وأنت وهما ونحن وهما وهنا أنا ونحن وأنت وأنت وهما وهن كما الذي لقص ستة وما الفصل وماذا زاد ماذا زاد زاد كلمة كان قال حرف وكان من أظهر الحروف أنها كان من أظهر الحروف أنها فعل ورن الذي حقق لحق تاع التانيث بها ورد في القران وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكان سنيح وما كان وما كانت سبحان الله وزاد ايضا زاد كلمه كان وزاد كلمه هاء ها هذي معنا خذ ها هاءك ها أكي ها أكم ها أمه ها أم ها والصواب أن هاء ما هي اسم فعل صاب هاء اسم فعل وكان في الماضي كانت حقها تاتي قرية كانت امنه هذه الثلاثيه سته وثلاثون والله الكردي قال هما اثنان فقط ثلاثه وثلاثون ثلاثه وثلاثون الراف كان وهاء هذه زادها لم تفعل عند المرادي وانقص مما عند المرادي سته انقص أنا ونحن وانت وانت وهما وهنا طيب هذا بالنسبة للثلاثي بالنسبة للرباعي للرباعي ذكر البيتوشي أن الرباعي ذكر انهم ذا عشرون حرفا ماذا أضاف ماذا زاد وماذا نقص طيب زاد زاد امسى واصبح زاد امسى واصبح وامسى واصبح هذا من اظهر ما يكون انهما مالا أنه فعلان تلحقا فعلا ماضيان تلحق متى التانيث امست أصبح كما انه اضاف في الثلاثي ما اضاف في الثلاثي, ما أضاف في, الثلاثي ما أضاف في الثلاثي كان كانت ظالمة كثير آياتها كانت في صريح القرآن زاد أنساء صحة وماذا انقص انقص ضمير الفصل الرباعي وهو أنتم أنتم هل كلمه كلمة أنت الرباعي الرباعي وماذا زال أصبح وأمس والله أمسع. واتفق على اثبات عسى وليس من ماذا على أنها من الحروف والصلاة أن ليس ما هي ما هو الراجح فيها الفعلية ليست عسى أنها فعل إلا إذا نصبت إذا دخلت على الضمير فإنها حرف عمل عمل, عمل إنه حرف يعمل عمل عمل في حالة وحيدة إذا نصبت الضمير فقلت عساها نار كأس وعلها في هذا الشاهد فقلت عساها نار كأس وعلها تقول تقول بنتي قد أنا أناك يا أبتاء لك أو عساك طيب هذا الرباعي أين منه قلنا عسى وليس هي من الثلاثي، لكن ذكرها في الحروف والراجح في عسى وليس أما ليس الراجح فيها الحرفيه تماما وأما عسى فالراجح فيها الفعلية إلا في جزئية واحدة متى إذا إن إذا اتصلت بضمير النص إذا اتصلت بضمير النصب فهي حرف يعمل عمل إن يعمل عمل لعله يعمل عمل, عمل ليته في الطريق طيب وفي الخماسي الخماسي ذكر اثنين ذكر في الخماسي حرفين فقط والمراد كم ذكر أحرف ثلاثه فالمرادي ذكر لكن و انت ذكر انتن ذكرا ضمير الفصل ماذا الخماسي بينما المرادي لم يذكر ضمير الفصل ماذا خماسي ذكر لكن وزاد الذي زاد الذي والمراد لم يزدها عدا وإنما زادها إضافة في الشرح هذا بالنسبة لمن للمراد في القناة الدهجة زادها في الشرح ولم يزدها في العد عد الأحرف الخماسيه و يعني هذه لكن هذه ماذا الذي الذي عدها أنها إيش؟ مصدرية قول الله قل الله على وخطهم كالذي خاضوا يقع الذي حرف مصدري أقع الذي حرف مصدري طيب أما لكنه ابتنق عليها وماذا أنقص البيتوش الكردي ماذا أنقص عبد الله بن محمد البيتوش الكردي ماذا أنقص؟ أنقص أنتنا وأنتم وزاد لكننا زاد لا يعني ماذا؟ وزاد الذي واتفق في لكننا لكن لكننا نمتق عليها زاد الذي في أصل العدل والمرادي. لم يذكر الذي في لفظ العدل العدل لم يذكره في لفظ العدل لم يذكر يذكره ثلاثه لكنه أنتم وأنتنة وذكر الذي المراد أين ذكرها ضمن الشرح ضمن الخاتمة ضمن خاتمة الله الخماسي طيب هذه هذا هو القول في عدة الحروف قال أحادي والأحادي بماذا يعبر عن الحرف الاحادي الحرف الاحادي اذا اردنا التعبير عنه بماذا نعدر عنه بماذا نعدر عنه بذكر مسماه فنقول هان كتبته بالقلم ماذا نقول هل نقول حرف ب او نقول الباء نقول الباء فالحروف الاحاديه يعبر عنها بمسماها. قل الباء الكاف اللام. ولا الحروف الثنائية والثلاثية والرابعية والخامسة. من ماذا يعبر عنها؟ آه بلغضها. يعبر عنها بلغضها. فقول مثلا قد. حرف هل حرف ماذا قال ابن اجر وابن هشام في بعض كتبه وكثير من النحاه ماذا يقولون عن كلمه ال حرف ال في كتبهم ماذا يقولون فيه ماذا يقولون فيه من الكل تعبير صاحب الأجرومي عندك الالف واللام والهاره صحيحه منتقد اي منتقد لان عل ما هي عل حرف ماذا ثنائي فيعبر عنه بلفظه نقول عل ما نقول ال الالف واللام نقول عل ما نقول الالف واللام ويقول الهمز واللام هو ايضا تعبيرهم بالالف تجوز واراده الهمزه والا هل تاتي الالف يا اخوان هل تأتي العلف هي أول كلمة العربيه العلف هل تأتي هي أول كلمة عربية؟ ما تأتي التي يتأتي هي إما همزة وصل أو إما همزة قطع. فقولهم العلف أيضا فيه تجوز تسامح. أصلا نقول الهمزة واللام. لكن تسمح في العبارة تجوز في العبارة. وايضا خطا في التعبير خطا في التعبير انه جعل ال ماذا جعلها اله واللام فهي <تصفيق> ثنائية عبر عنها وقال يقال ال يقال ال هذا بالنسبه لحرف ال كما اننا في هل ماذا نقول في حرف هل هل نقول اله واللم او هل قل هل وفي قد ماذا نقول فيها قذا وقف و الدال ذي قد كذلك ال بعضهم قال ربما يسوغ الاعتذار لبعض النحاه ان هناك خلاف في معنى ال هل المعرف اللام وحدها او الهمزه وحدها أو الهمزة واللام لكن نحن ماذا نقول نقول هذا الخلاف معنى، هذا خلاف المعنى وأما ألفة هي ماذا فهي حرثناء لفظه واحد لفظه أل والخلاف المعاني بلا تعلق باللفظ ممكن أن نجيب عن هذا وإنما جاء به بعض الأصحاب الحواشي كما تقولون ماذا لفاعا عن بعض اصحاب النوتون وما يتسنى لهم ما يتم لهم يعني ما يتم لهم الاعتذار بذاك التمام ما زال عليهم آخر نقول مسألة الدلالة الدلالة شيء آخر ولفظ الحرف شيء آخر الخلاف اين وقع في الدلاله المعنى وأما الله هو ثنائي الالف يعني الهمزه والهمزه واللام انما هي أيش حروف ولفظها ما هو ال اللفظه ال فهي حرف ثنائي عبر عنها بال والتعبير بالالف واللام لا يصوم وكون الخلاف في معناها جاري كم من الحروف ايضا الخلاف في معناها قالي بل بعض الحروف يختلف فيها بين الاسميه وماذا والفعليه يعني بين الفعليه والحرفيه وبعض الاشياء يختلف فيها بين الاسميه والحرفيه هذا حاصل قال وهي من حصل في خمسه اقسام وانه بحسب مادتها ما معنى مادتها ما معنى مادتها؟ عدد حروف أبانيها عدد حروف أبانيها هذا معنى مادتها قال احادي وثنائي ثلاثي ورباعي وخماسي ولم يأتي ماذا؟ لم يأتي شداسي من الثلاثي إلى الخماسي منحصرا وما أتى شداسي لم يأتي داسي اصلا حرف السوداسي هذا لم يأتي ما هو الأصل في وضع الحروف على أصل في وضع الحروف أنها أحادية أو ثنائية هذا أصل وضع الحرف في اللغة أصل استعمال الحرف وما جاء ثناثي أو رباعي أو خماسي إنما هو حملا وتشبيها من باب الحمل باب التشبيه وإلا فالأصل في وضع الحرف أنه ماذا احادي أو ثنائي هذا الأصل طيب إن شاء الله إلى هنا وغدا نبدأ في الباب الأول في الأحادي وأود أود يعني النقم تركزون على مقدمة كل باب. فمثال واحدي مقدمة بحثه صفحة على ثلاثين. ذكر الأخ رفع عشر الاربعة عشر. عشر. والثنائي أين أين ذكر أين أجملها أجملها مرة واحدة. أجملها في صفحة 185 والحروض الثلاثية ايضا اجملها صفحة 359 والرضاعية اجملها في صفحة 508 والخماسي اجملها في صفحة 615 هذه تكتبها عندكم وتجعلون هذه المقدمة كالمتن ما معنى كلمة تحفظ الخمسة المقدمات تحفظ فيها الحروف مئة وخمسة إجمالا ولو أن ماذا تتعامل مع نفسك وترويضها شيئا ممكن تحفظ كم أحرف خمسة وشتة حتى the من of ثم الثنائي ثم the meeting then the first meeting is the 30th which I want to write the first meeting the 30th and the meeting the meeting 185 the meeting the meeting 350 آ الخماسي آ 615. 615 طيب إن شاء الله إلى هنا هذا كتاب يسمى تقريب الأماني شرح كفاه المعاني حروف المعاني البيتيشي هذا الكتاب أن الله حروف المعاني يعني معتمد على الجانب الثاني وبعض الكتب النحوية طيب شاء الله إلى هنا الله